صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لتبلوا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن أشركوا أدن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتون فنبذوه وراء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 وقاتلو وقتلوا لا أكفّر عنهم سيئاتهم ولا أدخّلنهم جنات ولا أدخّلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرّن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 قاندين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أُنزل إليكم وما أُنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمنا أك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا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 رسوهم ويقولون لهم قولا معروفا وابتلوا اليات حتى إذا بلغن كاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أي يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان ظنيا فليستعفف ومن كان فقيرا بل يأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 إن الذين يأكلون أموالا يتأمَّن ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نار وسَيَصْلَوُنَّ سَعِيرًا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 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حريم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الألهار خالدين فيها وذالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب له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 والذان يأتيانها منكم فاؤذوهما فإن تبوا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء